وإذا أحيت إلى الحوارين أنا من موبي وبعسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع رفك أن ينزل على ليلة مائدة من السماء قال استقوا الله إن كنتم أؤمنين قالوا نعيد أننا كل منها قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونألم أن قد صدقتنا ونكون, ونكون عليها من الشاهدين قال إيسى بن مريم اللهم ربنا أننكر عليناه اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء من السماء تكون لنا إذا لأولنا واخرنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا إيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهاي غير من دون الله قال سبحانك ما لي أنا طول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما أمرتني أن أعبد الله, الله ربي وردكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توصيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم ينفع لا هُوَ السَّجِدُ لَكِ فِي الدُّنْمَ لَهُمْ جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ هَلْ هَلْ هَلْ هَلْ هَلْ هَلْ هَلْ هَلْ هَلْ بالله فلك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا هو الذي خلقكم من صين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تعترون وهو الله في السماوات وفي أرض يعلم ذلكم وجهركم ويعلم وما تاتين من آيات من آيات ربهم إلا, إلا كانوا عنها محربين فقد كتبوا بالحفظ لما جاء فزوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يعوك مهلكنا من, من مكنناهم مكنناهم في ما جعلنا لها واتجه من تحريم فاهلكناهم وذرناهم بذنوبهم وان من بعدهم قرلنا غيرين ولولا نزلنا عليك فلمسوا بأيديهم لقال الذين, الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقد ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا, رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد وَلَقَدْ باب رجل من قبلك فحاط بالذين سخروا منهم فأعطى بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم يعنظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل في الأرض ثم كيف كان عاقبة قل لمن مات في السماوات ونغذق لله كتب على نفسه الرحمة لنجمع أن نكونوا إلى يوم القيامه لا ريب فيه الذين قتلوا أنقسهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أنكون أول من أسلم ولا تكون المشركين قل إني أخاف إن عقيت ربي عذاب يوم عظيم فَطَأْنَهُ يَوْمَئِذٍ قَدْ وَقَعْنَا وَذٰلِكَ الذُّلُّ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فلا, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وإن يمتزك بخير فوه على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء نكبر شهادة قل الله وبينكم واوحي الينا هذا القران لاذ باي كربي،, كربي ومن بلغ اينكم لتشهدون ان مع الله انعتنق قل لا اشهد قل انما هو إله واحد وإنني بريء مما تشكون الَّذِينَ الذين الْكِتَابَ الكتاب يأركونه كما يعرفون أبناءهم الذين قتلوا اغمستم ثم لا يؤمنون. الذين فهم لا يؤمنون ومن أظهر ممن من على الله لك لمن كذب باياته إنه لا يُحِلُّ ذنّاً ويوم جَمِيعاً جميعا ثم نقول للذين أَشْرَكُوا تُمَنَّى قُولُ الَّذينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شَرَكَ أَيْنَ, شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم ثم لم تكن بسنة نوح إلا إلا أن قالوا والله ربنا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل أنهم إما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك واجعل ما على قلوبهم أكنتنهم يبقوه وفي آذانهم وقرار وإن يرون كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا شاءوا يُجَادِلُونَكَ يقول الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا, إن هذا إلا وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن إِلَّا أَصَابِرُوا عنه وَهُمْ يَنْهَوُنَّ أَنْهُ وَيَنْأُونَ وَإِنْ إِلَّا وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّاعِ إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّاعِ فَقَالُوا فَقَالُوا يَا لَنْتَ لَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنا ولا نكسب بآيات عفتنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يحفون من قدر ولو السون عادوا لما وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مذبعوتين ولو ساعب لقبكوا على ربهم قال قال أليس هذا في الحق قالوا بلى قالوا بلى ربنا قال فاروقوا العذاب بما كنتم تبكون قد قدر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه نبذه قالوا, قالوا يا حسرتنا قالوا يا حصتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزلون وما الحياة الدنيا إلا نأبه ونظر ونستان لها خير للذين يفتقون أفلا تعقدون قد نعلم إنه ليحقنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والا قاد يكد جوس نوم يا قدرك فصبروا فصبروا على ما تسبح وجود حتى جو حسا النصرنا ولا مبدل ولقد جاءك من نبا المرسلين وان كان كظم عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي لك في الارض او كلما او كلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين